قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ وَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبتا الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات مهينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ألا أكيد قَرَاءَ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ وَلَا آدَنَةَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْرَى إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا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 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَكُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولَ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقد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 صلات وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تولوا قَوْمًا غضب اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصد دو عن سبيل الله فلقوم عذابهم مهين. لن تنير عنهم أموالهم ولا أموالهم من الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحلفون سبون أنهم على شيء ألا إنهم غم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في كَتَبَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللهَ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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح من هو يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها